بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا فيه نقع فوسقنا فيه جمعا الإنسان لربه لك نود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد أفلا يعلم إذا مؤثر ما في القبود